كل <تصفيق> وَاسْمَعِ الْلَّائِسَ حَقَّايَقٌ وَالْأَسْبَاطُ وَمَنْ أُوتِيَ مُوسَى لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون ومن يبتغ غير حق وجاءهم البينات والله لا يهدي القوم أولئك جذاؤهم أن عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمع وَلَائِكَ جَزَاؤُهُمْ عِنْدَ عليهم جَنَّاتُ الله والملائكة والناس أجمعين خالدين فيها Oh إن الذين كفروا بعد إيمانهم ثم إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض Oh